முலிமல மியூரின முலிமச்சல்கரிணிக்கன துபால த الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُبَيِّنَاتٌ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ انك انت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصقفناه في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَهُ نَصِيرٌ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ووصى بها بنيه يَا بني إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ, يا بني إن الله اصطفى لكم الدين دِينُ فَلَاتَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ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 عِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ذَٰلِكَ أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ لَنْ نَسْتَوِيَ مَعَكَ سَبْعَةٌ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَنْ تُسْأَلُوا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ